وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربّي عالم غيب لا تأتينكم عالم لَا لا يعذب عنهم إثقال ذرة في وَلَا ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا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 يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُمْ وَالطَّيْرَ وَأَلَمَّنَا لَهُمْ حَذِيدٌ أَنِعْمَلْ ثَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي الثَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ذلك جذيناهم بما كفروا وهل إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرِ خِيرُوا فِيهَا لَيَاذِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَكْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاذِيذٍ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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤبد بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مطال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شك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 قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِن مَّا أَوْ إِيَّاكُمْ نَعْلَمُ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قل أولي الذين بِهِ به شركاء كذلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة لنأس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو إِذِ إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يَوَدُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لَّنْ يقول يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَن تُمَكِّنُوا لَنُدْهِنَّكُمْ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مجرمين. وقال الذين استضحفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنبادا وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجذون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسُّ طرِّيزَ قَلِمَ الْيَشَاءُ وَيَقُدرُ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازلِ الْفَائِلِ مَنْ آمَنَ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 وما أنفقتم من شيء فهو يخيفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمنائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عَمَّا كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحرهم